حدثوني عن أعجب قصص الحبشة جلس بعض الصحابة حول قائدهم صلى الله عليه وسلم ومعهم بعض إخوتهم من مهاجر الحبشة فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وقال ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة فروا فتية منهم حادثة جرت أمام أعينهم هناك هناك في الحبشة حيث تهادت عجوز نحو نهر أو نبع ماء تحمل جرتها الفارغة لتستقي ولما وصلت غمستها في الماء حتى ملأتها ثم رفعتها ببطء فوق رأسها وعادت تتهزع نحو المكان الذي جاءت منه كان جسدها يهتز والجرة تهتز فتقافز قطرات الماء على شعرها المجعد وتنساب على عاتقيها مرت العجوز بمجلس للمهاجرين وعلى مقربة منهم تجمع لبعض شباب الحبشة المنحرفين أخذوا ينظرون إليها وينظر بعضهم إلى بعض بخبث ولما تجاوزتهم أغراهم ضعفها واهتزازها فتسلل أحدهم خلفها بخفه ولما أصبح وراءها تماما مد يده بين كتفيها الضعيفتين ثم دفعها بقوه، فخرت على ركبتيها ووجهها وهوت الجرة من بين يديها الضعيفتين وارتطمت بالأرض وساح ماؤها على الطريق لملمت العجوز بقايا عزمها ورفعت رأسها وتأملت شيخوختها اختها الملقاة على الأرض وكرامتها وما أهل مسكوبين تأملت كسر جرتها المتطايرة حولها تأملت قلة حيلتها فلم تجد سوى الجبار سبحانه نظرت للشاب المزهو بقوته المنتشي بضحكات رفاقه حدقت به ثم قالت والغصة تخنقها ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا قلصت شفاه الشباب وأنصت الطريق ليوم عدالة قادم ومخيف رق القائد العادل صلى الله عليه وسلم لحال تلك العجوز ولضعفاء الشعوب ثم قال لشعبه ولحكام أمته صدقت ثم صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم كان صلى الله عليه وسلم إلى جانب الضعيف حتى يأخذ حقه حتى لو كان الضعيف وثنيا وحتى لو كان عدوه أو خصمه كان يطالب شعبه بالوقوف مع الحق لم يكن يخدرهم بالوعود والكلمات، بل يقنعهم بالأعمال والإنجازات. فقد جاءه أعرابي وثني يطالبه بدين الله، فتلفظ على قائد الدولة صلى الله عليه وسلم بألفاظ أغضبت أصحابه، حتى إنه قال. أحرج عليك إلا قضيتني فانتهروه وقالوا ويحك تدري من تكلم فقال الوثني وكله ثقة بعدالة الدولة الإسلامية إني أطلب حقي عندها التفت القائد صلى الله عليه وسلم إلى شعبه وطالبهم بالتزام سنته قائلا هل لا مع صاحب الحق كنتم ثم اقترض من إحدى المواطنات مالا فسدد للأعرابي بل وأطعمه فقال الوثني أوفيت أوفى الله لك فقال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس ثم بين سنته للحكام والدول وكأنه يقدم لها نصيحة تضمن لها القوة والاستقرار فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع أن يأخذه بيسر دون منة أو أذى أو خوف